النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية ماض جهاد المؤمنين مطولا ماض برغم ألوفكم ما عطلا حتى القيامة لن نكل ونكسنا نرعى الأمانة نستطيب المنهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت الواحد من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين: مقتل وجرح أكثر من 16 عنصر من الجيش الفلبيني الصليبي في باتيكول وما غندانو. هلأك وإصابة أحد عشر عنصر من المرتدين بينهم ضابط في الأمبار وصلاح الدين. مقتل ثلاثة عناصر من البيكك المرتدين وتفجير حاجز لهم في الخير. وهلاك عنصر منهم في الحسكة هلكا ومصابون من عناصر الجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة قرب مدينة مايدوغوري. البداية من ولاية شرق آسيا مقتل وجرح أكثر من 16 عنصر من الجيش الفلبيني الصليبي في باتيكول وما غنداناون بتوفيق الله تعالى صال عدد من جنود الخلافة على عناصر الجيش الفلبيني الصليبي في قرية أنولينج في منطقة باتيكول جنوب الفلبين واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك ثلاثة منهم وإصابة ثلاثة عشر آخرين وعاد المجاهدون إلى مواقعهم ثالمين ولله الحمد وعلى الصعيد ذاته صد جنود الخلافة هجوما لعناصر الجيش الفلبيني الصليبي في قرية بوساو شريف سيدونا بمنطقة ماغنداناو أمس واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد ننتقل إلى ولاية العراق هلاك وإصابة أحد عشر عنصر من المرتدين بينهم ضابط في الأمبار وصلاح الدين من الأمبار بفضل الله تعالى كما جنود الخلافة لعناصر من الحشد العشائري المرتد واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في القرب من منفذ طريبيل الحدودي في الرطبة ما أدى لهلاك وإصابة تسعة عناصر منهم بينهم ضابط ولله الحمد وفي صلاح الدين بفضل الله تعالى استهدفت مفارز القنص عنصرين من ميليشيا سرايا السلام الرافضية قرب بحيرة الثرثار غرب سامراء الراء أول أمس ما أدى لهلاك اثنين منهم ولله الحمد وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي صورة لغنائم من الله بها على جنود الخلافة من ميليشيا سرايا السلام الرافضية في ثامراء ولله الحمد والمنه وإلى ولاية الشام مقتل ثلاثة عناصر من البيكيكيه المرتدين وتفجير حاجز لهم في الخير وهلاك عنصر منهم في الحسكة من الخير بعد التوكل على الله تعالى هاجم جنود الخلافة حاجزا للبيكيكيه المرتدين بقرية الطيانة بمنطقة ذيبان أنس واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة وتمكنوا من زرع عبوة ناسفة في مبنى الحاجز أثناء الاشتباك مع المرتدين ومشاغلتهم ثم قاموا بتفجيرها بعد انحيازهم ما أدى لتدمير المبنى وهلاك ثلاثة عناصر كما استادف جنود الخلافة بالأسلحة الخفيفة آلية الرباعية الدفع للبيكيكيه المرتدين بالقرب من حقل الجفرة النفطي أمس ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها ولله الحمد على توفيقه وفي الحسكة بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخنافة من قتل أحد عناصر البيكيكيه المرتدين في قرية أبو خشب أمس ولله الحمد والمنه وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقية هلك ومصابون من عناصر الجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة قرب مدينة مايدوغوري بتوفيق الله ومنه كما نجرود الخلافة لعناصر من الجيش النيجيري المرتد فلدة جكنا ومينوك واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة قرب مدينة مايدوغوري أول أمس ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم وتدمير ست آليات ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: مقتل وجرح أكثر من 16 عنصر من الجيش الفلبيني الصليبي في باتيكول وماغينداناو هلاكوا وإصابة أحد 11 عنصر من المرتدين بينهم ضابط في الأمبار وصلاح الدين مقتل ثلاثة عناصر من البيكيكيه المرتدين وتفجير حاجز لهم في الخير وهلاك عنصر منهم في الحسكة هل كانوا مصابون من عناصر الجيش النجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة قرب مدينة مايدوغوري؟ وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطولا. الآن قد جاء